وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا إِلَى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 بشيء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسق كفيه الى الماء ليبلغ فاه, ليبلغ فاه وما هو ببالغه،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 فَمَن يعلم أَنَّمَا ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 أمر الله به أن يوصل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 الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لَتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا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 فأمليت للذين كفروا، فأمليت للذين كفروا، ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟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 وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطْرَافِهَا والله يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الكفار لمن عُقِبَ